فمان الله شابر وانتهي بجلبهنا موجود فمان الله يا روح القصيد يا روح القصيد وعطرق فاني أسود لك الغلا اسوجلك الغلا فيك مع حب بنوت عصير المحبه اصط وجدان وانتهى بقلبي هنا موجود فمن الله يا روح القصيد وحطر قيفاني فمن الله سافر وانتهى بقلبي هنا موجود فمن الله يا روح القصيد وحطر قيفاني أسقلك الغراء في كل ديره معي تصفق بها عاصير المحبه واسطي وجداني تصفق بها وجداني سر في عيني البرق وفي قلبي تحن رعود تنثر ما مطرها طاح زهر امشي على جفاني صد على كامل سمايا هو النجوم شهود ينور ماضي وحاضر على فرقك بكاني ينور ماضي وحاضر على فرقك بكاني أثري حبك بقلبي على طار الفراق يزود تحن الهض ضلوع وينفجر بالجوف بركاني عسى ربي يصبر أمي ومعها أبوي العود وعسى ربي يصبر صاحبك مدعوج الآياني عسى ربي يصبر صاحبك مدعوج الآياني ويزد الصبر بعيالك وحبك يا الرجا ممدود عسى ربي يصبرني وهم الوقت يجفاني يسلي خاطري رمز الوفاة جهص بي الجود مدم الشيخ راضي طيب بتنزح لحزاني مدام الشيخ راضي طيب بتنزح لحزاني وعني ينجلي همي بعد شفاة خوي سعود عسكم طيبين بكل وقت وكل الزمن وانا في كل وقت بدعي الله ربنا المعبود ابدع واحد في كل ملك ما مع ثاني ابدع واحد في كل مع ثاني عسى الله ما يخيب من بدال فرح لته مجهود وطرا سلك والحمل شاله فوق لمتاني ما دام انه رحل من عندنا وصل ليال السود يدور نوره بالمعرفه من خارج وطني يدور نوره من خارج وطني عسى التوفيق يكتب له وينهر رساله ويعود عس الفرحة تدوم وتكتمل في شوفة إخواني متى ترجع يا بو خالد وبخر دارنا بالعود متى ترجع يا بو خالد وبخر دارنا بالعود وشوفك شوف بعيوني وضمك وسط لحظاني وشوفك شوف عيوني وضمك وسط نحضاني وانا يا صاحبي ما قلت هذا وفي مردود هذا تعبيري قلبي ثبته لك منطق لساني فمن الله سافر وانتهي بقلبي هنا موجود فمن الله سافر وانتهي بقلبي هنا فمن الله يا الله يا روح الله يا روح